تفاوتٍ ترجع البصر هل ترى من سطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب قلب إليك البطر خاطئ وهو حسيد ولقد زيّن السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح وجعل منها للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعيد ولِي إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيق وهي تفوق تكاد تميز من الغيب كلما ألقى فيها فود سألهم خذنتها ألم يعثكم نذير؟ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترقو بذنبهم فسحّل لأصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وعد كبير